يا رمضان عدت إلينا بالأنوار تحمل معك البشرى ليل نهار لتذكرنا فعل البر وحب النار يا من الخير وأن الله هو الغفار وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة. والإنسان وأنا الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمةين والإنسان يا رمضان عد إلينا بالأموال هذا, هذا القرآن هذا القرآن طريق الخير يأدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا طريق الخير يأدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله I want you. Nothing. رسول الله معلمنا صلو على النبي